صلى الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ومساهمين أجمعين. قدام الشيخ تذكرون لنا قصة رضى صلى مع أبي طالب مع عمه في باب الهدية. أيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأربعة. على ودنا نذكر نبيه في باب الهدية وأنها بيد الله وأن أحدا من الناس مهما على شأنه لا يملك هداية لأحد يقول الله سبحانه مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذه الآية أنزلها الله عز وجل تسلية لنبيه لأن نبينا عليه الصلاة والسلام حرص أشد الحرص على هداية عمه أبي طالب وتكررت منه عليه الصلاة والسلام دعوته عمه أبو أبا طالب للإسلام مرات كثيرة وكان من آخر ذلك أن عمه لما حضرت الوفاة أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في آخر رمق في هذه الدنيا أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده ثلاثة من المشركين منهم أبو جهل فجلس عليه الصلاة والسلام عنده وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له هؤلاء الثلاثة بل على ملة عبد المطلب ف كرر عليه, عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وكان حريصا أشد الحرص على هداية عمه وعلى أن يدخل عمه هذا الدين لأن عمه وقف معه وقف عجيبا وكان عمه معه في الشعب لما حاصره المشركين في شعب من شعاب مكة لمدة سنتين تقريبا كان عمه معه في تلك الشدة ينصره ويؤيده ويؤازره ويحمي عنه ويذب عنه ولكن ما كتب الله سبحانه وتعالى له هداية الهدايه بيد الله فحرص عليه الصلاة والسلام أشد الحرص على هدايه عمه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فمات وخرجت روحه أمام النبي عليه الصلاة والسلام وينظر إليه وهو يقول بل على مله عبد المطلب والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد ما يكون حرصا على هداية عمه وفي آت أخرى يقول الله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس أكمل الآية ولو حرصت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يعني ما اشتد حرصك على هدايتهم إن لم يكتب الله لهم الهدايه لا يؤمنون لا يهتدون الهدايه بيد الله جل وعلا فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تسليه لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أي الهدايه منة الله وبيد الله يهدي سبحانه وتعالى من يشاء بعض الذين كانوا عند ابي طالب ويقولون له بل على مله عبد المطلب بعضهم هداهم الله للاسلام وحسن اسلامهم هذه منة الله هذه منة الله يوما من الايام يصدون عن دينه ويموت عم النبي عليه الصلاة والسلام وهم عند راسه يقولون بل على منة عبد المطلب يثبتونه على الكفر والضلال إلى أن مات ويشاء الله أن يهدي بعضهم للاسلام الهداية منة الله و وتوفيقه سبحانه وتعالى وهو الهادي سبحانه وتعالى من يشاء إلى صراط المستقيم ولله الحكمة البالغة جل وعلا في خلقه فهذه القصة نافعة ومفيدة في هذا الباب وتدبر العبد لهذه القصة وغيرها من القصص الواردة في السنة هذه تزيد العبد سلة بالله والتجاء إليه وطلبا منه وذلا بين يديه سبحانه وتعالى سؤالا له الهداية وألا يزيغ القلب وأن يثبت العبد على الدين كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى نعم حسن الله إليكم هذا يسأل يقول سمعت من أحد المشايخ أنه يقول أن النصارى دخلوا في المغضوب عليهم لأنهم يعرفون الحق فهل هذا صحيح صحيح هذا حتى اليهود دخلوا في الضلال لكن المراد بقوله المغضوب عليهم وأنهم اليهود والضالون وأنهم النصارى لأن هذا هو الغالب لكن الضال يغضب الله عليه الضال الذي يعبد الله عز وجل بالبدع والأهواء هذا أيضا مستحق لغضب الله وأيضا المغضوب عليه ظال عن طريق الله المستقيم فهذا الكلام صحيح رضلت الشيخ ما معنى قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء معناها واضح وأن الأمر كله بيد الله أن الأمر كله بيد الله لا يملك عليه الصلاة والسلام لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره الملك بيد الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء وهذه الآية نزلت لما كان عليه الصلاة والسلام يدعو على نفر من قريش اشتد أداهم على المسلمين فكان عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم بأسمائهم اللهم ألعم فلان بن فلان اللهم ألعم فلان بن فلان ايطردهم من رحمتك وأحل عليهم سخطك وغضبك يدعو عليهم بأسمائهم فقال الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم الأمر بيد الله ويشاء الله عز وجل أن يهدي هؤلاء سبحانه وتعالى وأن يمن عليهم سبحانه وتعالى بالهداية فالأمر كله بيد الله ولهذا قام عليه الصلاة والسلام في مكة ودعا أشيرته دعاهم إلى أن انتهى بابنته فاطمة قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا خاطب عمته وخاطب عموم قريش لا أغني عنكم من الله شيئا فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى هذا معنى قوله ليس لك من الأمر شيء وشيء أيضا نكر في هذا السياق تفيد العموم فالأمر كله بيد الله الهداية بيد الله التوفيق بيد الله دخول الجنة بيد الله النجاة من النار بيد الله السلامه من الأسقام والأمراض والأوبئة السعادة والراحة في الدنيا كل هذه بيد الله سبحانه وتعالى ليس لك من أمر شيء ليس لك الأمر شيء ولهذا طلب هذه الأشياء من غير الله سواء من النبي أو من الأولياء أو غيرهم هذا شرك بالله لأن هذه ليست بأيدي أحد ليست بيدي إلا, ليست إلا بيدي رب العالمين سبحانه وتعالى نعم رسالة الله عليكم هذا يقول في مسجدهم مسجد واحد فقط، يقول في قريتنا مسجد واحد فقط وقد قسنا القبلة بالبوصلة فوجدناها منحرفة إلى الشمال الشرقي والصحيح أن تكون إلى الجنوب الشرقي وتعصب إمام المسجد ولم يغيرها فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد إذا كان الانحراف بهذه الشدة يعني ليس هناك مجرد شكوك وتشكيك للناس في قبلتهم ففلا بد من معالجة القبلة إلى الصواب الذي تذكر أنكم اهتديتم إليه لكن أنصح في مثل هذا المقام أن يكون هناك يعني لجنة من الجهات المسؤولة عندكم ومن أهل العلم والفهم ولا تكون المسألة بينكم وبين الإيمان فقط وإنما يرجع فيها إلى إما الجهات المسؤولة إذا كانت هناك جهات مسؤولة عن الشؤون الدينية لمعالجة هذا الأمر أو إذا كانوا في بعض ديار الكفر بعض المراكز الإسلامية ومن يكون عندهم علم وفهم ائمه مساجد أو نحو ذلك يجتمعون ولا يكون القرار في هذه المسألة بينك وبين إمام المسجد نعم. في هذه الأيام نسمع التهنئة برأس السنة الهجرية التهنئة برأس السنة، أول وصية ببعض الأعمال بانتهاء السنة، بعضهم يرسل إلى صاحبه وصيك في نهاية العام بالاستغفار، وصيك أن تختم آخر يوم من السنة بالصيام إلى آخر ذلك هذا كل لا اصل له، فآخر السنة ووسط السنة وأول السنة هذه كلها سواء من حيث إن ليس هناك عبادات خصت بها. وأعمال خصت بها فليس للإنسان أن يخصص آخر السنة أو بداية السنة بأعمال ليس عليها دليل ليس لها مستند من هدي نبينا صلوات الله وسلام عليه والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا احرص شيئا على الخير ولم ينقل عنهم هذه الأعمال التي يفعلها الناس في نهاية السنة أو بدايتها نعم <تصفيق> صلى الله عليكم هذا السائل يقول هل المنعم من اسماء الله كذلك الحنان المنعم عده جماعة من أهل العلم من أسماء الله سبحانه وتعالى اما كونه من صفات الله فهذا دلائله وشواهده وبراهينه في في الكتاب والسنه كثيرة وقد مر معنا الاشارة الى ذلك واما الحنان فقد جاء في بعض الاحاديث ذكر اسما لله سبحانه وتعالى ولكن الاسانيد التي جاءت بها تلك الاحاديث اسانيد ضعيفة نعم حسن الله اليكم هذا يسأل عن يقول ما حكم التوسل من جاه النبي صلى الله عليه وسلم والآل ثم الصحابة بعد قراءة القرآن جماعة التوسل جاه النبي عليه الصلاة والسلام والآل والصحابة سواء بعد قراءة القرآن أو قبله أو في أي وقت لا يجوز لأن هذا توسل لا دليل على مشروعيته لا دليل على مشروعيته وما يستدل به من يجيز هذا النوع من التوسل لا يخرج عن أمرين إما أحاديث لا تصح مثل حديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم هذا غير صحيح وغير ثابت فلا يجوز الاستدلال به أو أحاديث يستدلون بها ولا دلالة فيها على لأنها, لأنها ليست فيما ذهبوا إليه مثل الحديث اللهم انا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم العباس فادعو الله لنا فيقولون قول كنا نتوسل إليك بنبينا أي بجاه هذا غير صحيح لأن قول عمر كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعاه مثل ما مر معنا أمس حديث أنس الصحابي الذي جاء وقال هلكت الماشية وجفت الضروع ادعى الله أن يسقينا ادعو الله أن يسقينا هذا التوسل الذي كان حاصلا في زمانه وهو المراد بقوله كنا نتوسل اليك بنبينا أي بدعائه الشاهد ان التوسل بالذوات ذات النبي عليه الصلاه والسلام او ذات غيره او بالجاه او بالمكانه هذا كله لا, لا دليل عليه صلى الله اليكم هذا يقول انهم يجتمعون في كل اسبوع ويقسمون القرآن بينهم. في سؤال السال الأول قال إن يدعون هذا الدعاء بعد بعد القرآن جماعة إذا كانوا يتعبدون بقراءة جماعية بصوت واحد هذا أيضا لا دليل عليه لا دليل عليه أما إذا كان عندهم مقرئ للقرآن ويقرأ كل واحد منهم مرة ويصحح لهم فهذا عمل نافع وطيب نعم. أحسن الله إليكم هذا يقول أنهم يجتمعون في كل أسبوع ويقسمون القرآن فيما بينهم ويقول ونقرأ حتى ندعو أيضا بعد القراءة فهل هذا الفعل صحيح؟ اجتماعهم في أوقات على مدارسة القرآن وتصحيح التلاوة وفهم المعاني هذا عمل طيب ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون وبينهم الا نزلت عليهم السكينه و غشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده وذكرهم الله في من عنده وجاء في بعض روايات الحديث مجتمع قوم ليس في ذكر المسجد فالاجتماع على قراءه القران ودراسه القران وتلاوه القران وفهم معاني القران هذا من اشرف الاعمال وأنفعها والدعاء بعد ذلك إذا كان حصل في في بعض المرات ولم يتخذ ذلك سنة فأرجو أن ذلك لا بأس به إن شاء الله نعم كأن الشيخ يقول نجتمع ونقسم القرآن فيما بيننا كانوا يعني ختمه لا ما يظهر يقسمونه يعني يحددون لكل يعني جماعة منهم قدر من التلاوة أحدهم يقرأ صفحة ثم الآخر الصفحة الثانية وعندهم أحد يصحح لهم التلاوة إذا كان هذا هو المراد فهذا لا بأس به نعم سلام الله عليكم هل الهادي من أسماء الله الهادي من أسماء الله دل عليها القرآن الكريم نعم يقول من ذهب إلى جدة قبل طواف الوداع وكان جاهلاً فقال عليه شيء ترك واجب من واجبات حجه وهو الطواف بالبيت سبعة أشواط ومن ترك واجبا فعليه دم والحاج الأصل فيه أن يتعلم أركان الحج وواجباته وأن يأتي بأعمال الحج على بصيرة ونكتفي بهذا والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله أبينا وحمد وآله وصحبه اجمعين